احمد الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى الحمد لله وحده وصلاه وسلاما على منى النبي بعده ثم اما بعد احد السلف كان قيام الليل ولما طول في قيام الليل نفذ يسجد نام وهو ساجد فنام شاف رؤيا شاف واحده بتركله برجلها وبتقول له حبيبي اتنام وانا أربى لك في الخدور حبيبي اتنام والله ينظر الى المتهجدين في تهجدهم يا يا جماعه حبيبي مش دي الكلمه اللي الشباب بيلفوا وبيتعبوا وبيطلع عينيه عشان يسمع الكلمه دي في الاخر من حد مش دي الكلمه للبنات نفسها انها تسمعها من حد حبيبي سمع كلمه الله اكبر لا دفع ايما ولا مهر ولا شمت ولا مؤخر الله اكبر سمع كلمة حبيبي وخد بالك لما في الدنيا بعد التعب الرهيب بيتقال لك حبيبي زي ما اتقالت لك سهل تتقال لغيرك انما دي بتقول لك حبيبي لكن انت بس ومش هتقولها لحد ثاني حبيبي اتنام وانا اربلك في الخدر ومين اللي بيقولها لك جمالها شكلها ايه ده اسمها حور الحور العين كلمه حور دي جايه من الحور يا جماعه الحور شده البياض شده بياض اللون شده جمال العين الحور اللي هو الميل الشوق الرهيب في القلب اليك الحور له معاني كتير جدا في اللغة بتجيب لك كل المعاني الحور بتجيب لك كل المعاني بتاعه جمالها من ضمن الحور الحيره انك تحتار في جمال ملامحها ملمح ملح ما انتش لاي ملمح بق في الجمال كفايه البق بس كفايه الثغر بس الضحكه تنور سماء الجنه كلها الريق لو تفلت في البحر تخليه حب تخيل الجمال بس الصوت بتاعها اجمل من أجمل صوت سماته في حياتك عايزين نتكلم الليله يا جماعه عن ارض الحب نعيم من ضمن نعيم الجنه اللي نادر ان احنا نتكلم عليه قليل جدا أما تلاقي حد يتكلم عن نوع من انواع نعيم الجنه اسمه نعيم الحب انت جربت ان كل اصحابك يحبوك جربت انك جربت ان طوب الارض يحبك جربت انك تعيش في مكان كل الناس بتحبك وربنا بيحبك واصحابك بيحبوك تجرب ايه هي دي الجنه يا جماعه ارض الحب وفي عذاب رهيب في النار غير عذاب الالام بتاعه النار اسمه عذاب الكره ارض الحب ارض كلها علاقات حب رهيبه اول حب بنتكلم عنه حب مراتك ليك وحب جوزك ليكي حب مراتك انت متخيل تحبك قد ايه قاصرات الطرف قاصرات الطرف يعني من هيام قلبها بيك قاعده تبص منعبان عليك في الدنيا لو شط دعت في محاضره ولاى بنت بتبص له من طوله ولو لقى مركزه معاه ممكن يحصل فيها حاجه تخيل بقى جمال زي ده وبتبص له من كتر حبها ليك يوسكون من رحيق مختوم تيجي تمدي لك تشرب لا انا اللي هشربها لك بايديا من كتر حبها ليك لما تروح وترجع تقول لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا على طول مشتاق على طول بتشوفك اجمل مما مما كنت عليه من كتر حبها ليك ومن كتر بارواري عربا اطرابا عرب يا جماعه يعني بتعرف تقول كلام حب وكلام غرام اجمل من كل اللي اتالف جوابات الحب وافلام الحب واغاني الحب واشعار الحب حب رهيب في قلبها ليك وحب رهيب في قلبه ليكي يسقونا برضه بيسقيكي بايديه ولما يشوفك يقول لقد ازلتم بعدنا حسنا وجمالا على طول فعني جميل على طول مبهور بكل حاجة من جمالك انتوا متخيلين الحب الرهيب ده وانتم قاعدين انتوا الاثنين على ضفاف نهر الكوثر على ضفاف قصر انت خدته بال12 ركعه اللي كنت بتصليه كل يوم وانتم الاثنين اتقابلتوا لانكم كنتوا الاثنين صوامين قوامين فربنا جمعكم مع بعض وقاعدين قدامكم انواع فاكهه 100 نوع فاكهه كل نوع الثمره دي طعم غير التاني وقدامكم عصير اناناس بمزاج التسنيم وهي بتبص لك عينيها عليك وبترفع كوبايه العصير بتشربها لك في بقك وبتبص يمين تيجي تبص لها عينيها عليك بكل حب وبتقول لك اشرب يا حبيبي الحب الرهيب ده يا جماعه نضيعه ليه ده ده علاقه واحده من علاقات الحب في الجنه علاقه واحده بس في الدنيا في الدنيا يا شباب اللي بيحبوا البنات بتحبها بتحبها لو بتحبها خف على نفسك لانك بتحرم نفسك من حب الاخره كده بتحبها خاف عليها لانك عربية عربيه فرامتها وقطعتها يا نهار ابيض ما اقدرش انت تخليها يحصل فيها اكتر في جهنم ولا اذاب الله لو بتحبها ولو عايزها سيبها ازاي لانها مش في ايد نفسها ولا في ايد في ايد ربنا اطيق ربنا فيها وربنا يجيب لك في الحلال ان شاء الله ان ربنا اراه يا بنتي ما انترك شيء لله عوضه الله خير منه ده اختيارك لنفسك ما تعرفيش اختيار ربنا ليكي لو سبتيه ال... ربنا هيجيب في الحلال اللي احسن منه 1000 مره او هيجيبه لك في الحلاله قولش ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه كما تدين تدان انت دلوقتي واقف معاها بتكلمها ماسك ايديها في نفس اللحظه في مكان ثاني زوجة المستقبل واقفه مع واحد تاني بيقول لها نفس الكلام وماسك ايديها نفس الماسكه انت بتقول ايه لا هو ده الواقع كما تدين تدان ده دين سلف ودين وبيتفض من عرضك زي ما انت خدته من عرض الناس انت ده احنا ما بنتكلمش في حاجة ده احنا علاقه ما فيش فيها اي حاجه الارض اللي انت واقف عليها هتشهد ليك ولا عليك يوم القيامه ملك يمين بيكتب حسنات وملك شمال بيكتب سيئات اللي هيكتب وقفتك ملك اليمين ملك الشمال لو رسول الله صلى الله عليه وسلم دلوقتي وقف زميلي ده حبيبي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام لو ملك المتنفس دلوقتي هتتمنى انك كنت تقف معاها ولا انك كنت دلوقتي بتقرا قران ولا كنت في الجامع ولا كنت انت هتتمنى ايه ساعتها يا جماعه اذا كان ربنا حرم عليك انك تبص لها هيحللك انك انت تقف معاها لازم تسيبيه لازم تسيبيه قولي له انا ممكن اخسر اي حاجه عشانك الا ربنا الا ربنا والا اخرتي ما اخسرهاش ابدا عشانك لازم تسيبها تقول عذرا عرفت ربي خلاص عرفت ربنا تخيل يوم القيامه انت النهارده يا احسن واحده نفسك تشوفها يوم القيامه اخر واحده تتمنى تشوفها يوم القيامه وهي بيتحقق معاها انت في تقرير طافع عنك انك كنت ماشي مع واحد في الدنيا انا ده هو اللي روح يا تيه انت عارف انها بتدور عليك في ارض المحشر وهي بتجري بجنون بتدور عليك عشان تفهمها فيك وانت بتهرب منها وفجاه يتقبض عليك ايه انت مستدعى مستدعى ليه عشان صحيفتي لا ده موضوع ثاني انت مستدعى في موضوع ثاني وانت رايح من المصايب اللي عملتها اول ما من بعيد هو انت يا يا نهار ابيض اول ما تشوفها يا رب ايه اللي ضحكت عليا يا رب هو اللي ضحك عليا يبدا الاشتباك بالايدي بعد الحب والغرام والجوابات والشاعر يبدا الاشتباك بالايدي لغايه الملائكه ما تقول لكم مكانكم كل واحد مكانه فزيلنا بينهم ويتفضل الاشتباك بينك وبينها ويبدا التلاعن والسباب بينكم وبين بعض لغايه ما ترى النار واصر الندامة لما راوا العذاب كل واحد يسكت ويبدا كل واحد يرك على نفسه ويتحسر اللي هو ضيعه بتحبيه عايز كنت بحبه يا رب. كنت بتحبه بس حب حرام قائم على اساس حرام هو ده عقوبته في الاخره كنت بتحبها حب حرام قائم على اساس حرام هو ده عقوبته في الاخره لحظه البعث وانت طالع من تحت التراب وشايف الظلام الرهيب عاوز تمشي معاها امشي معاه. بس لو هتحميك من عذاب ربنا يوميها عايزه تمشي معاها امشي معاها من عذاب ربنا يوميها ومش هيقدمك قربان عشان ينجوه وانت اللي تروحي النار يا حب الدنيا ده بيضيع مننا علاقه الحب الرهيبه في الاخره دي علاقه حب من علاقات الحب في الجنه الحب الثاني في ارض الحب لا الحب الاولاني الحب الكبير الحب العظيم حب الله حب ربنا لك وحبك لربنا علاقة حب رهيب يا جماعه تخيل لو انت الصبح لقيت الباب بيخبط عليك جواب حد باعت لك بحبك يا ده انت تقع من طولك فيها طب تخيل ده وده من ربنا لو الرساله دي من ربنا يانا بعتها لك يانا بعت لك رسائل رحمه ورسائل حب وانت اللي ما انتش قلبك حجر شوف حب ربنا للعبد المؤمن في الدنيا احنا لسه ما ما قلتش الحب اللي في الجنه في الدنيا تخيل حب في الدنيا يقول يا جبريل استدعاء لأعظم ملك في السماوات كلها جبريل ربك يا رب اني احب فلان ربنا يا يع... ربنا يفهم كل هذا عشان بيحبك انت فاحبه جبريل يقول لاهل السماوات ان الله يحب فلانه فاحبوها يوضع لها القبول في الأرض بعد ما كنت بتتمني عريس يجيلك مليون واحد من غير ما يعرفوك كله بيحبك كله مشتاق ان هو يجي... تخيل ان كل الناس تحبك كل الناس تشترك. إليك يا ده حب ربنا إذا حب الله عبد لم يعذبه ما يعذبك يبقى سمعك يبقى بصرك يبقى قلبك يبقى ايدك يبقى رجلك يسددك ويوفقك ويبصرك ويسمعك كل خير في حياتك ويوجهك لكل خير ده ده حبه ليك في الدنيا امال حب الجنه يبقى شكله ايه وحب المؤمنين لله سبحانه وتعالى في ناس من حب الله يا جماعه سهره الليل في قيام الليل مش ادره من اللي قلبها تجحب الله في ناس حب الله كتبت رسائل حب لله بدمها عبد الله ابن والصاحب اللي قال اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى في ناس من حب الله كتبت شعر لربنا شعر لله من حب الله عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب وانت عندي كروح بل أنت منها أحب حسبي من الحب أني لما تحبه احبه في ناس في وحده من حب ربنا كانت امراه شديد فاتنه الجمال شديد الجمال قاعده تبكي من الشوق إلى الله الطبيب قال لها هتتعمي من البكاء قالت لا بكاء شوقا إلى الله أحب اليا من بصري المراه اللي قالت اين بيت ربي اين بيت ربي دلوها الكعبه قالت هذا بيت ربي حطت خدها على الكعبه ماتت ومن الحب ما قتل يا جماعه اللي كتبوا رسائل حب ربنا بدمعهم الفياضه إذا خلو اللي هو فاضت اعينهم من الدمع يعني لما يخلو بانفسهم سبعه يظلهم الله بظله يوم ظلل الا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاض فف ض حب طلع فيضان دموع على العين الرسول يقول لسيده عيشا ذريني اتعبد الليله لربي مش هادر الليله مش عايز مخلوق سيبيني انا وربنا سبحانه وتعالى في خلوه مع الله حب الله سيدنا يوسف لما حب السجن عشان ربنا يا رب عشان اغير حياتك يا رب يا ربنا عشان حي عشانك اغير حياتي يا رب اسيب كل الزروب عشانك يا رب بس انت ترضى يا رب وكل ده حب المؤمن لله في, ال في الدنيا وما الحب في الجنه تخيل بس حب اللي في منظر نظر المؤمن لله يوم الإهاب في الجنه متخيل الاوروبي ناظره اول ما تشوف ربنا سبحانه وتعالى النظر هو تقليب البصر في الشيء انك انت قاعد مشدود ايه الجبل ده ايه الجلال ده ايه النور ده ايه لحظه ايه يا رب ده يا رب ايه يا رب الجمال ده يا رب الا ربيها ناظره من كتر الحب مش قادر وربنا يقول له تمنى يا عبدي شوف الحب بتاع ربنا ليه شوف ربنا بيتمنى تتمنى اذا انت يا رب تنت الجنه يا رب انا وانا بظلك اتمنى حاجه انا مش عايز حاجه يا رب رضيت يا رب ربنا بحبه يقول له الا تذكر كذا الا تذكر كذا الا تريد كذا طب مش عايز ده طب مش عايز ده طب مش عايز ده خد يا ابني خذ كل اللي انت شوف الحب يا جماعه شوفوا لقاء الحب الرهيب تضيع الحب ده ليه تضيعه ليه لو حبت الدنيا تعرف تحط مش هيبقى في قلبك مكان لامها حبيت الدنيا لو الشا... اللي... اللي قاعد يجمع الفلوس من حرام ومن حلال وفي الاخر راح حطها في بنك في سويسرا بيتقفل الخزنه ببصمه الصوت بتاعته محدش يقدر يفتحه قسمه الصوت بتاعته جه بلد جا له سرطان في الحنجره ضاع عليه كل المال ما حتى يستفيد من ماله في علاج نفسه ولا عسى بالله متخيلين يا جماعه ايميل اللبناني عليه من الله ما يستحقه لما كان ده من المليارديرات اللي ميتين قريب لما كان يجتمع مع اصحابه ويشربوا خمرة وجاب أفخم سيراميك وافخم رخام وعمل لنفسه مقبره وقال لهم لما اموت ادفن هنا تعالوا اشربوا خمره هنا هقوم واشرب معاكم ومره وهو راجع لبنان تتحطم الطياره في البحر المتوسط تسقط حتى هذه اللحظه ما نقول قصته اللي يورثه بنته تموت يورثه حفيدته تموت ما فيش غير كلبها كلب يورثه كل شقه عمره ده كلب كان بيسعى عشان كلب تخيلوا يا جماعه عشان عشان واحد صاحبي كان بنت كدباله واحد زمان يعني قبل ما يتوب كانت كدباله على 20 جنيه بحبك وقطعتها وادته نصها قال لي الحمد لله قلت له ايه قال لي الارقام بتاعه جنيه في النص اللي اتبقت عشان اعرف اغيرها من البنك <تصفيق> هو ده اللي بيحب الدنيا هي لو شاب بيحب بنت وهي بتحب الباذنجان يلبس لها بدله باذنجاني ويحط بدل اللومط في النجفان باذنجان وحياته كلها تبقى باذنجان في باذنجان يا اللي, اللي بيقول عشانك يا دنيا عشانك يا رب عشانك يا رب نعمل ايه انما عشان الدنيا عشان الدنيا الممثل العندليب اللي كان يتقيئ دم ويدخل يغني من حب الدنيا ومن حب الغناء اللي لما اتربى بالطماطم في اول حياته كمل وغنى الممثل المغنيه اللي لما جالها مرض في رقبتها في الغدة دهيت قالوا لها ممكن ياثر على صوتها لو العملية العمليه ولو ما عملتهاش ممكن تموت اثرت انها ممكن تموت بس صوتها ما يتاثرش الممثل اللي خد جايزه عالميه بس كان وزنه ما يناسبش ان هو في الحفله يستلم الجائزه قعد اسبوع عايش على الخص بيشتغل 15 ساعه في اليوم عشان اللي جنه بتاعه الممثل اللي قالوا هتادي دور اهتم وهنعمل لك حاجه صناعيه كانك اهتم قال ليه كسر سنتين زي ما ابو عبيده ابن الجراح كسر سنتين وهو بيطلع الحديد من وش النبي عليه الصلاه والسلام تخيلوا يا جماعه كسر سنتين عشان التمثيل متخيلين الممثله اللي راحت الاعنامه مركزه في رمضان من كتر اجاده التمثيل الممثله اللي كانت هتغرق وهي بتصور مشهد في النيل المغني الممثل كل تش اداء المسرح اللي اتحرق ادفع 50000 جنيه روح يا على عرفة وبيعملوا مع حرف التلفزيون قال له ما بدا للسينما المصريه دفع 50000 جنيه عشان الدنيا اوعى تخسر ربنا اوعى تخسر حب ربنا الحب الثاني اللي في الجنه العظيم حب الاصحاب مع بعض متكئين على بعض متقابلين في وش بعض بيحبوا بعض مش قادرين يسيبوا بعض يتنازعون في كاس هات لا هات لا خد يفجرونها تفجيره في نعيم رهيب بيقولوا حفلات ورحلات ومتع ومباهج انما في الدنيا صحبيات الدنيا اخبارها ايه بيحسدوا على بعض وبيحقدوا على بعض واول ما يمشي صاحبه متريقوا عليه ولو الدنيا جت تفرق ما بينهم ومن بعض خلاص دخلوا كليات مختلفة ولو بنت دخلت بينهم تقطع ما بينهم وبين بعض ارض الحب يا جماعه اللي هي الجنه يا جماعه ما تضيعوش علاقات الحب الرهيبه اللي في الجنه انما النار ارض الكره ارض الكره العاصل اللي فيها كل شيء بيكرهه ربنا بيكرهه لماقت الله اكبر من مقتكم انفسكم الرسول صحقا صحقه الملائكه بتكرهه تناديه باقبح اسماءه اللي لو كان حد كلمه بيها في الدنيا كان يضربه النار بتكرهه ان جهنم كانت مرصاده تقعد تراصده وهو ماشي لغايه ما ترصده وبعد كده تبدأ تزفر لما من بعيد اذراقاته من مكان البعيد سمعه لا تغيضا وزفيرا عشان توريهم الزفير والحر بتاعها لما يقرب يطلع منها لسان لهب ياخده لما يجي جنبها تشهق عشان تبلعه لما يتحط جواها تحطمه ده من مزيد اللي يا رب انا اعبدك انا عايز اعبودك يا رب انا عايز اعبودك بان انا احطم اي واحد عصاك يا رب نفسه بتكرهه لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم جوارحه بتكرهه ايده تشهد عليك بجرايم توديك جهنم هو انت لو واحد شهد عليك بجريمه توديك 5 سنين سجن يبقى بيحبك طب لما ايدك تشهد عليك شهاده توديك فيها جهنم يبقى ايدك بتحبك رجليك تشهد عليا عينيك تشهد عليا جسمه كله بيكرهه لانه عش ربنا سبحانه وتعالى حبيبته اللي كان بيحبها بتكرهه الايه ماله الحطب ابو لعب وبيتعذب في نار جهنم اللي بيشيل الجمر اللي بيتشوى بيه مراته بتروح تشيل الحطب ويتشوى جسمه وهو شايلاه وتروح له عشان يتشوى بيه دي نهايه الحب اللي كان بينهم انا عاذ بالله الشله بتكرهه والاخلاء يومئذ من بعضهم لبعض عداء عداء رهيب اهل النار بيكرهوه قالنا الذين اضللنا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين ايه اللي وصلك لكده اللي وصل العبد المكان ربنا والنار بتكرهه وخزنه النار والملايكه بتعذبه وهي بتكرهه وجسمه بيتعذب وهو بيكرهه ونفسه بتكرهه وبيكره نفسه ومقفول عليه تابوت جمر ولا عذاب لها والرسول بيكرهه والمؤمنين بيكرهوه وكل اهل النار اللي حواليه بيكرهوه ايه اللي وصلك لكده ادي يا جماعه ارض بور دي ارض تختاروا ايه يا جماعه إيه؟ عشان كده درس الليله ده من اول علاقه الحب الرهيبه بينك وبين مراتك وبينك وبين جوزك والحب الرهيب طول الارض بيحبك في الجنه ربنا بيحبك الملائكه بتحبك وانت بتحبها قط رهيبه الرسول بيحبك كنت بتحبه عليه الصلاه والسلام كل حاجة كل حاجه حب رهيب ارض مليانه علاقات عاطفيه رهيبه كميه طوفان الحب اللي فيها لا تصف ايه اللي يخليك تضيع كل ده قبل اسمعوا يا شباب في توصية الرسول صلى الله لما اتكلم عن الجنه مع الصحابه ختم بايه قال لهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا الجنه يا رب طمئنين في رحمتك يا رب طمعين في معيتك يا رب طمعين في فردوسك يا رب خوفا خايفين من نهرك ومن عذابك اللي خايف يقوم الليل اللي طمعان في الجنه تمنه قيام الليل اللي عايز يحب مراته وحبيبته في الجنه تمنه قيام الليل اللي عايز حب الله وحب رسول الله وحب ملائكه الله اللي عايز الحب الرائب وحب اصحابه تمنه قيام الليل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ربنا اخفى عن الملائكه من كرة اعين اتخلى انك تذوب من قدر الفرح جزاء بما كانوا يعملون يا اخوانا يا جماعه ارض الحب مستنياكم أرض الحب بالتنبيكي أرض الحب مستنياك يا ترى هي مشتاقه ل مين فينا يا ترى شو اهالينا قد ايه واحنا فقنا ليها قد ايه التوصيه الثانيه إن المؤمن همه بالليل انه يقول يا رب الجنه يا رب الجنه يا رب وبالنهار انه يوصل الناس ليها عايزين يا جماعه نعمل حاجه بقى يا شباب احنا بنتكلم اتكلمنا كتير عايزين نعمل حاجه بقى عايزين نعمل حاجه ندخل الناس بيها فرحه ربنا عايزين نعمل حاجه غير المسلمين يدخلوا الجنه مش اهل المسلم اسمعنا هنتساءل والله العظيم اتبرعوا على قد ما تقدروا شاركوهم بمجهودكم عايزين ننقذ الناس من النار عايزين ندخل الناس الجنه لو واحد دخل الجنه بسببك يبقى اتكتب لك الله سبحانه وتعالى اتفقنا يا رجاله ارض الحب يا جماعه اللي نفسنا كلنا نتقابل فيها باذن الله سبحانه وتعالى اللهم ان نسالك الفردوس الاعلى اللهم ان نسالك الفردوس الاعلى اللهم ان نسالك الفردوس الاعلى ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب اللهم ان نسألك بشره الدنيا والاخره اللهم اننا قالك وشر الدنيا والآخرة اللهم ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك افتح على قلوبنا بالايمان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اهد غير المسلمين اهد غير المسلمين اهد غير المسلمين يا ارحم الراحمين كما هديت المسلمين اللهم اهد غير المسلمين يا ارحم الراحمين كما هديت المسلمين برحمتك يا ارحم